ve la yezdin ve la yqutuln amladuln ve la yetin وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاعِهُنَّ وَاسْتَوْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ